بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر وعامل الصالحات وتواصل في الحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالحق, وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر صدق الله العظيم